خلوا الرايه مرفوعه لا تنسوني يا شيعه خلوا الرايه مرفوعه لا تنسوني يا شيعه خلوا الرايه مرفوعه لا تنسوني يا شيعه خلوا بارك الله صوتك اريد الى كربلاء لا تتعب يا شيعه مصيبتكم عظيمه شيعه والله ظالم يا شيعه مصابي في طلف كربله اعظم جريما راس خضب من من شمر الضباني زينب شافنتم سيفا اليما من الكون ومن يا شيخ عبغيابي نادى شحت من والله ضيما نيران المخنل لو جمرت عذل كم جم طفل يا بول يما يتيم عاشر المحرم ما ينبر الصوابي خلوا الرايه مرفوعه لا تنسوني يا شيعا خلوا الرايه مرفوعه لا تنسوني يا شيعا سلامي يا شيعا تذكروني لا حول لك يا شيعة أنا المذبوح ضامي يا شيعة الدبوني والدمع سجيمة يا شيعة أنا شدك ميتامي فيهم ما رعوني حتى تحت غريبة يا شيعة رجارة يامي ودموع بعيوني من دم خضيمة يا شيعة الصدر ومنحر دامي أحزاني وشجوني يا شيعة كئيبة خلوا الرأي مرفوعة لا تنسوني يا شيعة خلوا بارك الله في هذه هي بارك الله خلوا الرايه مرفوعه في سوريا شيع ابن النفس الابي مرمي على قدمت قد ضحيه جسم غرب تنصارت رزنيا وخضابا منيعا على الغبر رمي والأكبر طلب قفرة ميا والنوع يشيع ودنوع جري عبد الله من اسهام المني أو داج قطيع وندعو عاويه ما حد يا غريب الغضير يا اولاد رضيع مقطوله سويا خلوا الله يا مرفوعه لا تنصب يا شيعه خلوا الله يا مرفوعه لا تنصب يا شيعه خلوا الله يا مرفوعه